وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وإن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم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 إِنَّ شر الجواب عند الله الصُّمُّ الْبُكْمُ الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا الَّذِينَ الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم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 واذكروا قُلْتُمْ إِنَّكُمْ قليل مستضعفون فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُم الناس تَفَاوَىٰكُمْ فَآوَاكُمْ, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تقونوا الله والرسول تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرصانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليثبتوك أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه إن أولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مخاء وتقضيه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 واعلموا أَنَّمَا ما غنمتم من شيء فأن لله قمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن, إن كنتم آمنتم بالله وما عَلَى على عبدنا يوم يَوْمَ يوم التقى وَاللَّهُ والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهو بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة, من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 فلما كَرَأَتِ الْبَيْتَانِ كَصْعَلَ عَقِبَيْنِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَهُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَ اللَّهُ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب حريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من عدوهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وان يكن منكم مئه صابره يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم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 إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤسكم خيرا مما أطل منكم ويقفل لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين سفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الْأَرْضِ وفساد كبير